وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْتُمْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ مَسَعَ لَهَا سعيها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُولَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سرطانا فلا يشرّف في القتل انه كان منصورا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 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 وَإِمَّا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تُفقهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَ أَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَاءَةُ فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَ لَا أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُر عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَوُونَ إلَى رَبِّهِمُ الْمَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَقَافُونَ عَذَابَهُ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 فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه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 رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُرْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أعرضتم مَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبًا بَرِّيًّا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ فيرسل عليكم قاصفًا من الريح فيورقكم فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة.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 وَإِن كَذَّبُوكَ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَبِيرٌ وَلَوْلَا أَن سَبَطْنَاكَ لَقُضِيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفًا فَالْحَيَاةُ مَضِيعٌ فَالْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا فَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا بننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 فَنِعْمَ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَنْ تَجِدَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً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 ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فقال له في الرعون إني لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظْنُكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُرًا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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أم ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى